تعرف سبب نزول قول الله عز وجل كل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله نزلت في وحشي بن حرب اللي قتل سيدنا حمزة سبحان الله فجاي بيقوله أنا أمال إزاي اللي هي توبة فتنزل الآية دي مم. يا يا معقول أيها الباب مفتوح بل أعجب من كده قول الله سبحانه وتعالى وإذا جاءك الذين منون بآياتنا قال جماهير المفسرين كانوا أصحاب كبائر جينا عايزين زي يكلون معنا بشوية عندنا مشاكل كبيرة قوي هو ممكن ربنا يقبلنا فشوف ترتيب الآية وإذا جاءك الذين فقل عليكم على نحن اللي على الجنة ده أنت هتنطف جنة وإذا جاءك الذين فقل ربكم على نفسه وهيقبلكم مهما كانت ذنوبكم ما تقلقش خلص فافتح البيت الباب